Bismillahirrahmanirrahim Alif Lam Ra Ketabun anzalnaahu ilayka Litukhrij annaasa min al-zulumati Ilan al nuri b-idnirrabbihim Ilan siratil azizil hamid Alhamdulillahirrahmanirrahim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 إليه مريب قالت رسلهم افن لا شك فاطر السماوات والارض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم الى اجل مسمى قالوا ان انتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان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 Ahlam tahu bagaimana Allah menganugerahkan kata yang baik seperti pohon yang baik, akarnya tetap dan buahnya di langit, datang setiap kali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 Rabb, inna hulna azzalna kathir min al-nas, fmal tabi'ani fa inna hu minni, wmal aqsaani fa فِذِى زَرْعِ الْعِنْدِ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلِ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 وَأَذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا اخْتَرْنَا إِلَاءَ أَجَلٍ قَرِيبٍ نُّجِبْ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعِ الرُّسُلَ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 لِيَجْزِ اللهُ كُلَّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ إِنَّ اللهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ